وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِلْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اوكلاهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما جناح الذل irhamati wa qarrab irhamhuma wa